لعَ نَانَاتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَُهُم الْ الغاضِ بِيدٍ فَلََّ جَ السَّحَرَةُ قالَاولِ فِي الزَععود قالولِ فِي الزَعونَ أَئِدَّ لَناَا ل أَجرَد إنِن كُ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى الْقُوا مَا أَبْنَيْتُمْ الْقُصُورَ فَأَلْقَوْا حِجَابًا لَّهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا وقالوا بعزة شرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب قَّموسَوَهَُود قَالَ آممَن تُمْ لَ قَبلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِن لَهُ لَ بيركُمُدَّ فيِي عَمَكُ الصِشحْرَ فَلَ لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلب نطمع أن يغفر لنا ربنا قطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل في الرعون في المدائن هاشرين إن هؤلاء شذمة قليل ود انهم لنا لغاض و ان النار fa'akhrajnāhum min jannātin wa 'uyūdin wa kunūzin wa maqāmin karīm kadhālik wa awrafnāhā